فمن منازل إ ي ا ك نعبد و إ ي ا ك نستعين م ن ز ل ة الجمال أ و مقام الجمال والجمال الحسن و إ ن م ا الحسن كمال في التناسق و ا ل ت ن ا س ق في ا ل ص و ر ة أ و الخلق اي في ص و ر ة الظاهر أ و ص و ر ة الباطن كل ذلك جمال والجمال قصد من مقاصد ا ل ش ر ي ع ة ومن مقاصد ا ل ق ر آ ن العظيم ومع ا ل أ س ف قلما ينتبه إ ل ي ه الناس وقلما يهتم به كثير من المسلمين بل هو نوع من التعبد الجمال نوع من التعبد وهو مطلوب لذاته و ل ن ق ا ع د ة في علم أ ص و ل الفقه أ ن ا ل ق ر آ ن لا ينص على أ م ر ن ص ا الا إ ذ ا كان من مقاصد ا ل إ س ل ا م الكبرى ل أ ن فروع الجزئيات تركت صلها للسنه النبويه وفروع الفروع تركت الاجتهاد والله عز وجل نص على هذا المقصد في ا ل ق ر آ ن العظيم بهذا اللفظ الجمال وبالمعنى فاما اللفظ فقوله عز وجل و َ ل َ ن ْ ع َ ا م َ خلقها ََََ لكم َُ فيها َِ دفء ِْ ق ومنافع ٌَََِ ومنها ََِْ تاكلون ََُُ ولكم ََُ فيها َِ جمال ٌََ حين َِ تريحون َُُِ وحين ََِ ت ْ ر َ ق و ن َ وهذه ا ل آ ي ة ع ج ي ب ة و ل ط ي ف ة وقد يستغرب البعض كيف ينفر هذا على أ ن ه يشير إ ل ى م ن ز ل ة الجمال التي م ن ز ل ة م ن ا ز ل ا ل إ ي م ا ن ومرتبه لمراتب السلوك إ ل ى الله عز وجل وقد علم أ ن النص أ ي ا ل آ ي ة قد ف ي ق ت سياق الامتنان من الله عز وجل على عباده فيما أ ن ع م ع ل ي ه في نعم ا ل أ ن ع ا م أ ي المواشي التي تكسب من الابل الجمال أ و البقر أ و الغنم أ و ما في ذلك المعرفه ك ا ل م ع ر مثلا كل ذلك انعم و س أ ع و د بحول الله عز وجل إ ل ى هذه ا ل آ ي ه ل أ ن ه ا مناط الكلام و أ م ر الله عز وجل عباده المؤمنين أ ن يتخذوا زينتهم عند كل مسجد يا بني آ د م خذوا زينتكم عند كل مسجد ا ل ز ي ن ة الجمال فهو أ م ر اذن مندوب ب ا ل ج ز ء كما يقول العلماء واجب بالكل مندوب ب ا ل ج ز ء اي أ ن ه ع ن المؤمن ان ل س ا ء ل ي ه ندبا وليس حتما ولكن أ ن ي ق ص ب إ ل ى خلافه فهذا من نبه ولذلك كان واجبا ً ب ا ل ك ل أ ي ان يتعود وهو م ط ي ث ا ل قادر على أ ن يترك هيئات الجمال ويظن أ ن ه يعبد الله بذلك فقد خالف قصد ا ل ش ر ي ع ة يا بني آ د م خذوا زينتكم ا س ن د ب ت م بمزج صحيح ان ا ل أ م ر يفيد الندب ولكن إ ف ا د ت ه ا ل ن ذ ب ه ج ز ئ ي ة أ م ا من ن ا ح ي ة ا ل ك ل ي ة اي معنى الشام في السلوك العام ف ا ل إ ن س ا ن في كل حياته ا ل ت ع ب د ي ة و ل ل م س ت م ع المسلم في شموله فهو مطلوب طلب الوجود أ ي أ ن يكون المسلم يرغب في التجمل لله عز وجل و ا ل ت ز ي ر وهذا المعنى كثير في ا ل س ن ة لا يكاد ينحصر ومن ذلك ما صح عن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في صحيح مسلم وفي غيره عند الطبران وعند البيهقي وعند غيرهم كثير أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ذم الكبر يوما ذم الكبر و ا ل إ ن س ا ن قد يتكبر فيتكبر ب ل ب ا ت ه أ و ماله أ و خلقه السيئ فحينما قال النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام مقالته في الكبر ظن أ ح د ا ل ص ح ا ب ة ان به ي كبرا ل أ ن ه كان يتزين في لذاته فقال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام ان ل ل والسلام ص ا ة إ الرجل يحب أ ن يكون ثوبه حسناً ونعله حسنت فقال عليه الصلاه ة والسلام ا ل إن بيني يحب يحب جميل إن الجمال الله تعالى الجمال والسلام ان ل الله الصلاة تعالى جميل يحب الجمال وهو بهذا ويحب معالي ا ل أ خ ل ا ق ويكره استفتاحها أخلاق الاخلاق ا ل م ن ح ط ا ل و ف ي ع ة و ا ب ت د أ كلامه ب أ ن الله عز وجل جميل فوصف الله عز وجل بالجمال وهذا الصمت يشد إ ل ي ه الرحال وعند ا ل ب ي ه ق في شعب ا ل إ ي م ا ن أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال ان الله ا تعالى جميل يحب الجمال ويحب ان يرى اثر نعمته على عبده ويبغض البؤس والتباؤس التباؤس تكلف البؤس البؤس هو شده الفقر واتفاخ الثوم وعدم الاهتمام الشديد بالمخضر والمظهر ل ف ذ كما تباوشه تتجاه الإنسان السور يعني يقول الإنسان لأن أن يلبك رفت فعله بعض جهله الناس قبل ك ا ن و يظنون ان الزهد والسلوك إ ل ى الله في لباس المرقعات كان واحد ل ع ا د ه ب د ع ي ة ق د ي م ة كانت عند بعض أ ه ل التدين من الجهات وليس من العلماء يلبسون ا ل م ر ق ع ة يعني هو ع ن د ه بشي يجلسون ح س ن ويتحرى شو بيكون ف ي عشرات الرقعه على أ ن ه نوع من ا ل ج ب د ا ما كان النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يتحرى أ ن يلبس رف السياد ولكنهم يلبسوا ما يجد ل ا ي ق ل م ش على نفوك طقسو ولكن لا يتحرى ا ل س ي ا والرف والميزق وما يخالف أ ذ و ا ق الجمال فالجمال اقض من مقاصد الاشياء اقض بذلك ولنعد ا ل آ ن إ ل ى ا ل آ ي ة الاولى قول الله عز وجل و ل ن ع ا م خلقها لكم فيها دفء ومنافق ومنها تاكلون آ ي ة سيقت في سياق ا ل ا ن ت ن ا ن وكل آ ي ة سيقت سياق في ا ل ا ن ت ن ا ن تدل على إ ب ا ح ة ما ذكر إ ب ا ح ة تخييريه لا ب اباحه ح ة ترفع الحرج. إباحة شريعة شريعة مباحة مخير ف ومباحة م ر ف ع ح ر ا ل م ب ا ح ا ل م خ ي ر فيه الذي هو تكون مذكور ومطلوب القران نطلبه كل من طيبات ما ر ض ن ا ك م كلوا واشربوا ن ط ل ب لكنه ليس طلبا إ ي ج ا ب ي ولا ندبي بل هو طلب إ ب ا ح ه فان ا ل ق ا ئ د ة أ ن ا ل أ م ر إ ذ ا تعلق ب أ م ر جدري أ ي طبيعي في ا ل إ ن س ا ن فلا يكون ن ج ي د إ ل ا ا ل إ ب ا ح ة ولا يتعلق بند ولا ب و ج ه ه وهذه ا ل أ و ا م ر التي تتعلق ب ا ل ن ب س و ا ل أ ك ل والشرب و ا ل ت ز و ا ج كل ذلك قد ي ق أ ص ا ر ه سياق ا ل إ ب ا ح ة هذا نوع من ا ل م ب ا ح ث ما عندش لمسلم الحق فاذا له الحق أن ي زهد, زهد فيه فاعتبر ذلك تدينا فقد خ ل ف ا ل س ل ة و إ ن م ا هناك مباح اخر مباح ث لا حرج فيه أ ي مسكوت عنه كان يحدث في ز م ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وما نزلت آ ي ة ولا ورد حديث ي أ م ر به على سبيل ا ل ا ن ت م ا ن و ا ل إ ب ا ح ي بل سكت عنه وما ثبت أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام دخل فيه أ و فعل فيكون من ا ل م س ك و ت حل ا ل والخير للمسلم ان لا ي د خ ل فيه وهذا باب المتشابهه مما خ ت ل ف الناس ق د ي م وحديثا في إ ب ا ح ت ه وحليته في ذلك ب أ م ر ه في أ ح س ن احواله انه من قبيله هذا المباح الذي لا حرج فيه ما معنى لا حرج فيه ي ق و ل ت ل ا د ر ت و ا و يسامح هو فرق كبير بين الشيء يقول دينه راهبين ا هو مبح ا و ب ي ن حجب ي ق و ل ت ل ا درته يعني الله يسامح معناه أ ن ه ا ل أ ص ل أ ن ه غلط ولكن أ ب ا ح ه رفعا ي ل ح ر ج فمن استطاع ان يجهد فيه فليفعل فهذه ا ل آ ي ة ا ب ن سيقت سياق الامتنان يعني أ ن ه مباشر مطلوب فعله على سبيل إ ب ا ح ة ا ل ت خ ي ر ي ه جزءا وعلى سبيل الطلب الندبي او الوجوبي كلا حسب النوازل السياقه ولكم فيها جمال شانك الكلام و ل م ع ا م خلقها لكم فيها جثه ما زلنا نلبس من أ ص و ا ف ه ا و أ و ب ا ر ه ا إ ل ى اليوم و إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة ومنافع ل ا ك ر ه تدل على إ ط ل ا ق ا ل م ن ف ع ة وعدم تسيبها ركبوا عليها قديما ويركبون عليها حديثا وسيركبون عليها مستقبلا بشتى مقاصد الركوب يختلف لتجمل الركوب الآن مقاطب هناك ركوب والتريب من ا ل ر ي ا ض ة ثم فيها أ ي ض ا منافع الطعام وفيها ما لا ي ن ح ف ر و ل يستطيع العقل أ ن ي ح ف ر ه من المنافع لكم فيها دفء ومنافع منافع خلقها لكم فيها دفء و م ن ا ف ع ومنها ساكون وهي كذلك إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة منها ن ا ك ثم خص الجمال ب ج م ل ة مستقيمه عزيز. يعني هذه الامور م ع ر و ف ة ع الناس ب ا يعني ك ث ي ر ة التداول جدليا وطبيعيا ذكرها في سياق واحد ولان ع ا م خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها ت أ ك ل و ن توقف ليس ب المعنى ض ر ر و توقف الوقت ة يعني يعني أنه ا ل ر و و ف و ق الجزئي ل ي س ت أ ن ف معنى جزئي اخر وقال ولكم فيها جمال خ ص ه بالذكر بل ت ن قبل هذا التشخيص أ ن ينتبه المؤمن إ ل ى هذا المعنى وهو معنى مهم جدا مفقود في كثير من ا ل أ خ و ا ل كاوسط المسلمين ولكم فيها جمال ج م ل ة تسميه س ا ب ت ة تدل على الاستقرار ا ل ث ب ا ت مما يجب صلبه ولكم فيها جمال متعه حسن ذوق تعلم ا ل إ ن س ا ن ذ و ق ا ج ا ا ل إ ن س ا ن في بعض احواله يشري يصلب يصوم ما عنده ذوق كالوحش م ا ينبغي نخفق الخلق المسلم هكذا ولا ذوقه للاشياء و ل ل ح ي ا ة ي ج ب أن ن كده إ ل ى الجمال الذي خلقه الله عز وجل في الكون إ ل ى ا ل غ ن و م وهي ت ر و ث وتؤوب الى الشمس وهي تشرق وتغرب إ ل ى القمر في حركته ا ل د ا ئ ر ي ة مما ذكره الله عز وجل في ا ل ق ر آ ن مرارا يجب أ ن نعبد الله هذه ذ ا فالجمال ضربون ا ل التفكر ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب ا ل ن ا التمتع بهذه الاشياء م ط ل ب في ذاته حاشا الحرام الحرام ليس بجمال بل هو خبر و ق م و ف ي ا ت ي كلام قال العلماء حين تريحون وحين ت س ر ح و ن شوف م ح ا ن الله العظيم ح ن ب ه ن ا ا ل ق ر آ ن العظيم رب العيد ما قالت ن ا ل ج م ا ل الذي ا ن ت ا ك ل المشويه و ا م ح م ر و ا م ط ب و خ لا جمال اخر الذي قال لا ننتبه اليه ونعيشه حين تريحون وحين ت س ر ح و ن ا ل ص ر ا ح والسرح و ا ل ا ر ا ح ة تريحون أ ر ا ح ة ي ر ي ح و ر ا ح ة أ ي عاد بالغنم أ و ا ل إ ب ل أ و البقر من المعرض والسرح تقول فيه ا ل س ر ح ة ح ر ب ي فصيح و ا ل أ ص ل فيه إ خ ر ا ج ه ا ب ا ل غ د ا ء سرح الغنم أ و ا ل إ ب ل أ و البقر خ ر ه ا بحر ضروري هذا المعنى ن ق د و ر خ ر ه ا بحر ف ي ق ه ففوقها ا ل غ د ا ء يكون مع الشروق أ و قبيل الشروق أ و بعيد الشروق ل ك ا ل ب ك ر ي ا ا ل أ و ل ى خازن الراعي بالغنم ا ل بينا او الاذن ب ي ه ا لها م ل جمال وهي في منظرها ذ ت ر غ و أ و ت ف غ و و ي ح ت ك بعضها ببعض ويسبق بعضها البعض ا ل آ خ ر وهكذا ل <التس> ي <sno> ك الله <التس> عز وجل نعمه كيف ت ت ن ا ش ل هذه ا ل إ ب ل وكيف ت ت <Johns> ن ا ش ل هذه الغنم <التس> ويكبر القطيع <التس> وتتعدد أ ر ؤ و س ه مما أ ن ع م الله به ع ل ي ه ت ن ف ت و ت ن ب ر ل هذه الخلقه ا ل ج م ي ل ة ا ل ع ظ ي م ة وهذه ا ل أ ل ف ه وهذه ا ل س ك ي ن ة التي يبعثها الله عز وجل في ا ل إ ن س ا ن بمشاهدته لهذا المنظر ح فالسرح جمال فهو ي ط ر ح نخرج او ل غ يسمح او يجري او البقر او ماشي او الرواح او ا ل ا ر ا ح ة ف ي ا ل متعدي اي اراحه الغنم ارضها بريحتيه حينما يرجعها مساء وقد غربت ا الشمس او كادت ا ط ل ق ت وقت خ ل ا ل ح ر ك ة الشمس وعاد في وقت انطلاق ح ر ك ة الشمس غروبا يعود بتلك الغنم وبذلك من الإدل وقد امتلا فيها البطوله ا م ت ل أ ودرب درع اللبن والمنظر ي ع ن ي ع ج ي ز وهي قد رجعت وقد أ ك ل ت ما أ ك ل ت ك أ ن ه ا تحمد ربها وتسبحه أ ن انعم عليها ورزقها ورزقك قبل ذلك ل أ ن خلقها لك لك فيها كل ذلك بث و م ا ف ع و أ ك ل وجمال حركتها جمال و ل ك و ن فيها جمال حين تريحون في الرجوع وحين تفرحون ي ه م ن ي جدا إ ان يكون ل ص في ا ل ق ر آ ن يذكر الجمال مقصدا لذاته في ا ل ع ا د ة هذا مجفف يقصرعه يقصر في ا ل ع ا د ة ويهمني جدا أ ن يكون نص في ا ل ق ر آ ن يقصد إ ل ى ا ل ز م ا ل في سياق ا ل ع ب ا د ة يا بني آ د م خذوا زينتكم عند كل م س ي م ر ب ي ت ر ب م ن ك بل تبحث عن الجمال وتتجمل في عبادتك وفي عادتك من عادتك يدخل فيها كل ما يتعلق ب ا ل أ ط ع م ة و ا ل أ ش ر ب ه و ا ل أ ل ب س ه و ا ل أ ل ف ح ة والبنايات إ ل ى غير ذلك مما هو من ع ا د ة ا ل إ ن س ا ن لكن طبعا في حد الوسط وكذلك جعلناكم امه وسطا لا ينبغي للمؤمن ان ي غ ل و ا ولا ي م ي ن الى حد ا ل إ س ر ا ف ف ي ك وقد ن من ا ل ذكرنا ن عزي ممن ل ل ل ه الحديث ق وقد ا ا بكر ل الصحيح و إ ن الله يحب أ ن يرى اثر نعمته على عبده و يبغض البعد و التباؤل من البشير عليه أ و الشر و قلت بحرفته و يظهر ليس أنه ل أنه لا ن أنه قد أنه ا س معدود ج د قد قد ما تمزق ا يقول ثموه أنه أنه ت ف حاله ليس عيبا أ ن يكون ا ل إ ن س ا ن فقيرا ولكن عيب كبير أ ن يكون ا ل إ ن س ا ن واسخا ما فيش على قبل الفقر تقولوا فختيش نهائيا ي م ك ن أن ي ك و ن فقير ويلبس ثوبا بسيطا متواضعا ولكن نظيف جميل بلها أ ن يكون غنيا ب أ و متوسطا المساله ن و العجل في أ غ ل ب أ م ر ه يرجع إ ل ى فقدان الحف والاحساس بالجمال لدك فيه من ا ل م س ج بعد هذا وذاك ق ما ع ل ا ق ة هذا بمقام الجمال ا ل ح ي ث و م ن ز ل ة ا ي م ا ن ي ة أ ق و ل و ث ي ق ة و ع م ي ق ة ل أ ن ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا عرف الله حقا لا يكون إ ل ا جميلا وكيف يعرف الله عز وجل إ ن م ا يعرف من خلال اسمائه الحسنى فقد بينت هذا أ ك ث ر م ن م ر ة تعرف ربك من خلال ما أ ف ا ض عليك به من النعم مما ذكرنا في ا ل آ ي ة ومما ذكر في غيرها ولم ل عام خ ق هذه ا لكم ه س م اسماء ء الله ا ل ح ن هذه س الله الحسنى تفيض عليك رزقا ودفئا وحكما ولباسا وجمالا وهكذا ولانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تاكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين ت ف ر ح و ن كل آ ي ا ت المل ب ا ل ر ح م ة و ب ا ل ن ع م ة كلها ت ف ي د على الناس كل الناس باسماء الله ا ل ف س ن ى اي بجمالها و ب أ ن و ا ر ه ا والله عز وجل سماها ش حسنى انتبهوا له حسنى م ش ف ا ل ص و غ ه فعلى كفوضى تدل على التفضيل ا ل شديد ا ل م ب ا ل غ ة ت ف ض ي ل في ن ه ا أ ح س ن ما كان وما يكون من ا ل أ س م ا ء والصفات إ ذ ا عرفت الكرم ف أ ح س ن ص ف ة في الكرم هي اسم الله الكريم و إ ذ ا عرفت ا ل ر ح م ة في خلقه ف أ ح س ن صفات ا ل ر ح م ة هي في اسم الله الرحمن الرحيم و إ ذ ا عرفت الرزق ف ص ف ة ا ل إ ر ز ا ق والرزق هي في اسم الله الرزاق ف إ ذ ا عرفت أ و ر أ ي ت الرزق ف ص ف ة الرزق هي في اسم الله الرزاق أ ح س ن و أ ج م ل و أ ك م ل ما في ذلك من صفات هي في اسمه عز وجل الرزاق وهكذا في كل إ س م ا ئ ه الحسنى يعني متين ا محفلها ليس شيء أ ح س ن منها ولا أ ف ض ل ولا أعلى حسنى ا من الحسن من الجمال فحينما تتعرف على ربك الجميل إ ن الله جميل يحب الجمال ا ف ط ب غ قلبك بالجمال فتتذوق الجمال في كل شيء بدءا بعبادتك حتى عادتك و ت ص ط ب غ بالجمال في أ خ ل ا ق ك وفي سلوكك مع الناس ليس ا ل ت ب ي ن أ ن تظهر الغبش و ا ل ع ب ث في وجهك للناس على أ ن ك حازم على أ ن ك جاد في أ م ر ك ذلك أ م ر ما كان عليه رسول الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام و إ ن م ا كان يرى عليه ا ل ص ل ا ة والسلام مبشرا ومستبشرا إ ل ا إ ذ ا غضب ل أ م ر مما كان يغضب له عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ي إ ذ ا انتهكت حرمه الله وما ع د ذلك فما كان وجهه إ ل ا طلقا جميلا فالمؤمن إ ذ ا ي أ ن ف ويؤنف والالف جمال ولهذا ا لا يأنف ولا يأنف كما قال خير في يأنف يؤلف ي من ل ع كان الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يرى الجمال في الناس أ و ل ا في قلوبهم في قلوبهم وما كان يحاسب أ ح د على وجهه وخلقته و إ ن م ا يحاسب على ما في قلبه للخلق والسلوك ثم على ما يظهر من سلوكه ومن هيئته ا ل ع ا م ة في المجتمع من أ خ ل ا ق وزينه في حدود ا ل ع ب ا د ة من الله عز وجل ولنا في ذلك ق ص ة عجيبه ط ر ي ف ة وقد صح عن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ن ه قال ظ ا ه ر باديتنا ونحن حاضروه ظ ا ه ر باديتنا ونحن حاضروه و ظ ا ه ر اسم شخص هذا صحابي كان من البدن يعني عروبي من البدن وكان ظ ا ه ر هذا كما صح في الحديث زميل المنظر يعني توجه به الامه كانت ف ي حسن ولكن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام كان يحبها لجمال خلقه ولجمال عبوديته لله و ل أ ن ه كان مرتبطا بالله من خلال جمال اسمائه وكمال صفاته فكان عبدا عبدا لله ف ا ل ع ب و د ي ة هي أ ع ل ى مراتب الجمال حينما يكون ا ل إ ن س ا ن عبدا لله يفيض ع ل ا ن س ا ن سلوكه وخلقه وكل حاله يفيض بالجمال ظاهرٌ وكان النبي ي يمديله ا عليه الصلاه ما ك ن ل ع ر ب كان من ش ا والسلام م ز ا ك ل ل ي و أن يكون له ل إ ن س ا صديق في الباديه ة ع ن د صحبه الباديه لم يكن في الخيال ما كانت بنايات كما هي اليوم فقد صار ت البوادي اليوم حاضر لدنبي ا م ر ي ه فقال ظ ا ه ر ب ا د ي ة ن ا ونحن ح ا ض ر و ن يعني يشير بنص مربيا لصحابته وللامه أ م ة ب ع د ه هذا وجهه كالعروب اللي ا في بابه ي ن ل ل ي حجرتوه ح و مدر و ح وجده النبي يوما في السوق ي ب ت ع أ و يشتري أ و يبيع ك ي فاخذه أجرد ف النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام من خلفه والكزمه يعني ل بيده فجعل جاهر يقول دعني أ ت ر ك ن ي من هذا م ع ر فقال ي كيف يشده النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام من يشتري مني هذا العدل صار النبي فحينما ي شيء مني كل هدعم ف سمع ظ ا ه ر الحوث النبي عليه صوت ل ا ة ا ل الذي سجنه هو رسول الله جعل يتحكس بظهره على صبره تقول لك ي ن لكي يحكي كبير ر فحينما قال النبي ع ل ي ه ا ل ص ل ا ة و ا ل س ل ا م من يشتري مني هذا العبد قال زاهر إ ذ ن تجدني كاتبا يا رسول الله ه مصلحه له ولكنك عند الله غالل. الله ما كان يميز زاهر زاهر وجوه أحدهم يعني في يقول شريب يميز يعني عند تعمل عبر بعض جانبا ولكنك كان كان العين فقال في ف لما غالب ما كما الأدب اقتحله ولا كتب كل لق تكاد تم تثبت يعني ت ش و ف و بعينكم ل الله ع ة ا ر ي ة صلى الله عليه الصلاة وسلم ا ل ا كان يتمناه يتملا و ي م ا ز ع ه بما لم ينازع به أ ح د ا اخر الصحراء إذا من ع ه بأحد صريقة الصحابه ا الصلاة والسلام ل ل عليه ه غلاء ظ ا ه ر عند الله كان لغلاء خلقه ا ل ج م ي ل ا ل ف ر س و ن قال من يشتهي مني, من مني هذا العبد يعني ظاهر الخطاب يوهم أ ن ه عبد من الرقيق الذي يباع للشرف بالسوق ولكن مقصده عليه الصلاه والسلام أ ن ظ ا ه ر ا أ د حقق مرتبه عليا من م ر ا س ب ا ل ع ب و د ي ة لله وبذلك جمله وكمله عند الله عز وجل نعم العبد إ ن ه أ و ا ب سبحان الذي ا س ر بعبده بدلا من المسجد الحرام إ ل ى المسجد الاقصى يعني ا ل ع ب و د ي ة جنات و ا ل ع ب و د ي ة الحقه لا تفيض لدى ا ل إ ن س ا ن إ ل ا ب أ خ ل ا ق ا ل جنات المسجد و ا ح د يشوك ب أ خ ل ا ق ه مع الناس عرق و أ ع ل م أ ن ه ما حقق م ر ت ب ة ا ل ع ب و د ي ة على جمالها وكمالها بقينا العبوديه لله ولو كان من مظهر ت د ي ن فيه ما كان ما يهمك شيء المظهر ف إ ن م ا ح ق ي ق ة المظهر ما دل عليه المخبر ودخل اخلاق به وسلوكه وعملاته حينما يسجد العبد لله فيسجد قلبه وحينما يركع ف ي ر ك ع قلبه ويتذوق القلب آ ن اذن من كؤوس ا ل ن ع م ة ن ع م ة العبوديه لله جمال اسماء الله وصفاته العليا、العلع. هذا القلب الذي تعلم الخضوع بين يدي رب العالمين يتعلم أ ع ل ى منزله من منازل ا ل إ ي م ا ن وهي التواضع التواضع ا ل ا ل ه وهذا التواضع يتسرب خلقا في ش ل و ك ه العام في ا ل م س م ى ولا يعرف الكبر ولا الكبرياء ل أ ن ه أ خ ذ من اسماء الله الحسنى صنفين صنفا أخذ ص ن ف اول أ يتعلق باسماء ا ل ر ح م ة وصفات ا ل ر ح م ة بكل ما في معانيها الرحمن الرحيم السلام المؤمن كل هذه المعاني التي ت م ث ل ش ك ي ن ا في القلب وتبث الجمال في القلب و أ خ ذ من اسماء ا ل ق و ة والجبروت التواضع عليها يعني اسماء الله ا ل أ خ ر ى تسميه الجبار اسمه القهار اسمه المتكبر سبحانه وتعالى كل اولئك ا ل س م ا ء ي أ خ ذ منها العبد التواضع لله لانه يدرك حينما يشاهد مشاهده والحسان إ أ ن تعبد الله ك أ ن ك تراه ف إ ن لم تكن تراه ف إ ن ه يراك حينما يشاهد بوجدانه ولحمده أ ن الكبرياء ا ل ح ا ص ة إ ن م ا هو لله وان كل من ادعى الكبرياء في الارض كاذب سيتعلم على اذن تواضع للناس اذ تواضع لله عز وجل وحينما يدرك ويبصر ان الجبروت انما هو حكر على رب الكون سبحانه وتعالى فلا يمكن ان يكون ابدا ذلك العبد ح م د لله لا يمكن ابدا ان يكون جبارا سرا وبهذا يتعلم منا اسماء الله الحسنى اخلاق ا ل ح ي ا ة و أ خ ل ا ق الاداره لم تذكر هذه ا ل أ س م ا ء عبثا في القران ا ل ح ظ ي م أ ب د ا ف إ ن م ا ذكرت لنتجمل بها فعلا وتركا ذكرت لنتجمل بها فعلا وتركا فعلا في ا ل أ خ ل ا ق التي طلبت مما ذكر الله عز وجل من اسماء الجمال و ا ل ر ح م ة كالكرم ك ا ل ر ح م ة ككل ا ل أ س م ا ء والصفات التي تسمى بها الله عز وجل و أ م ر بها خلقها ان ي ت ع ا م ل بها ويبسوها فيما ب ي ن ه فعلا وتركا فيما احتكره الله عز وجل لذاته وفيما ق ف ر ه على نفسه وحرمه على عباده كالكبرياء والجبروت وما في ذلك من معاني كل ذلك إنما هو لله إنما الوحيد هو فحينما تترك ذلك والترك كما قال المقاصديون الترك فعل من ا ل أ ف ع ا ل من بني على قصد التعبد يعني حينما تترك الكبر ف أ ن ت تفعل شيئا آ خ ر ف ق و ل كبري هذا أ ن ت به تفعل خلقا التواضع تفعل التراحم تفعل التواد ب ي نجب ك إخوانك وبين وبين ي ر ا ن ك و ي المسلمين ن كل فعلا ت ك و ن ف ا ل ل خ ي ان نبحث عن هذه المعاني معاني الحسن ومعاني الزينه ومعاني ا ل ج م ا ه أ ي نبحث عنها في صلاتنا نبحث عنها في خ ي ا م ن ا نبحث عنها في حجنا في عمرتنا في ذ ك ا ت ن ا إنسان إذا زكى أو تصدق. أي صدق من الصدقات إذا زكى أو أي تصدق تصدق صدق و أ ت ب ع صدقته منا واذى أ و كبرياء أ و تسميعا فما كان فعله جميلا ولكنه قبيح سيئ قذر ولكن جمال الصدقه في د ان تمدها يدك ل م ى أو أن تخفيها يدك اليمنى عن يدك اليسرى جمال في أ ن تمد يد الخير إ ل ى من مددت إ ل ي ه يد الخير و أ ن ت تفيض عليه ب ا ل ح ب ه وليس بالمن و ا ل أ ذ ى جمال ي ج ب أ ن ن ل ح ظ عن الجمال في كل هذا ا ل س و ه ف إ ذ ا التزمنا الكتاب و ا ل س ن ة حقا ف أ و ل شيء ينبغي أ ن ينطبع في قلوبنا و ق ل ق ن ا جمال الكتاب وجمال السنه ة والسنة فإذا فقد عدنا الكتاب جمال عدنا السنين كما ع من بغير بخصة ب ي ر يعني يلتنا بشيء لإتخاويا يصاب زنفاوهم ابن ومحفظاء فما وخالج عرقا لأحكام لو جئت قد حينما تعود من كتاب الله وقد رحلت إ ل ي ه وحينما تعود من سنه رسول الله عليه الصلاه والسلام وقد رحلت إ ل ي ه كيف رحلت إ ل ي ه رحلت إ ل ي ه ا بوجدانك بهمتك ب ع ز ي ل ت حينما تعود من ذلك بكل ذلك فقد عدت بالخير كله يعني حينما تعود بالجمال حينما تعود بالحسن حينما تعود باللطف حينما تعود ب ا ل ر ح م ة على الناس و ل ل ن ا س ا ر ح م من في ا ل أ ر ض يرحمكم من في السماء صفات الرحمه、بي. صفات الجمال صفات الكرم صفات الجمال صفات السلام أ ن تسلم على من تعرف وعلى من لم تعرف صفات الجمال ده خكر صفات القبح ما هذا ا لمنزل ا ل منازل الاسلام ومنازل الايمان المؤمن الذي بلغ المنزل هو من بلغ الجمال بلغ حديث النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام العجيب من خاف أ ج ل ج ومن أ د ل ج بلغ المنزل أ ن ا و إ ن س ل ع ة الله غ ا ل ي ة أ ن ا و إ ن س ل ع ة الله ج ن ة فيما ثبت عنه وصح عنه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام بلغ المنزل منزل الكمال ومنزل الجمال وجعل لنا في هذا الحديث وفي غيره ص ل ا ة الليل أ س ل و ب ا ل ل تداوي ر تربي ب ي ة على فعلا على الجمال لا الجمال وإنها و ت النفس الخبيثه التي خبثت ب أ خ ل ا ق الشر و ب أ خ ل ا ق القبح و ب أ خ ل ا ق الخشب و الشوك كما يعبرون تداويها ص ل ا ة الليل و يداويها التواضع لله عز و جل و لم يزل النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام ينهى عن القمح والتقبح وينهى عن البؤس والتباؤس وينهى عن سكات ا ل أ خ ل ا ق ف س ف ا ت ه ا و ي أ م ر بالجمال و ي أ م ر بالكمال و ي أ م ر ب ا ل ح س ل وكثيره هي ا ل أ ح ا د ي ث التي كان النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يحب فيها ا ل ص ح ا ب ة على التطور شكلين ولكن ا ت ا مضمونا ه ر و ل ل ذ ح ي م ا ذكرت ف يجب خطبات ة ان من س و خ ر ن المسلمون في المسلمين ويكونون مسلمين في المسلمين أ ق و ل لي شخابي انا ماكنش م ش ك ل ة في الفقر م ش ك ل ة في الموت م ش ك ل ة في الموت في العقل في القلب يجب ا ل إ ن س ا ن أ ح ي ا ن ا ي ق ص ب إ ل ى السبب ا ل ز ه و ي ق ص ب إ ل ى الهيئات ا ل غ ر ي ب ة ا ل م ث ي ر ة ويجب أ ن نعرف أ ن الشرع قد نزل على وفاق العرف فيما اجمع عليه الحصلات من الكمال والجمال يعني المنقل كتاب ا ل س ن ة مش معناه أ ن ا ل ع ر ف غير محكم لا ا ل ق ا ع د ة ا ل ع ط و ر ي ة ا ل م ش ه و ر ة ا ل م ع ر و ف ة العاده م ح ك ب ة وقد عمل بها فقه ا ل أ ب ص ا ر نعم كتاب ا ل س ن ة أ و ل ا ولكن كتاب السنه كيف يحتاج إ ل ى نهج السنه ب تحقيق ا ل م ن ا ط وهذا الذي ي ج ا د ه كثير ممن يعرف شكل كتاب ا ل س ن ة و يعني يعني لا ن يمكن تجريباً لا العير ولا ي ان يتشخصا في سلوك الناس الا بتشكيك المراه يعني بتشكيك بينهما اشكري حياه الناس اعرافهم وعاداتهم وبيئاتهم ومناخهم بلا الحرام بلا البدع ب ت ا بلا شذات ذلك يؤثر في ت ك ل ي الدين في ح ر ك ة النسب خبزا ولذلك من سوء الخلق أ ن يقصد ا ل إ ن س ا ن إ ل ى م خ ا ل ف ة اعراف الناس بلباسه هذا لباس ش غ ر ى ذكرته قبل و أ ع ي د ه لباس السنه لباس الشهرى ابدا ولكن لباس السنه حينما تلبسه ما هو انما هو اصول وقواعد ت ق ت ض ي س ر عرفك و و ت ق ص د ي عدم التشبه بالكفار و ت ق ص د ي ما تقتضي و ت ق ص د ي أ ي ض ا ً بالتبع أ ن يناسب ذلك أ ه ل ك وزمانك وبلدك ا ل ج ي ب ا ل ل ذ ل ك إ ذ ن من قواعد الجمال أ ن يحافظ ا ل إ ن س ا ن على التنافق العرفي ايضا المشهور الجمال سواء كان في وجه الانسان رجلا كان أ و ا م ر أ ة في ظ ه ر ة منظر في السماء في البحر في ا ل ن ب ر ي الجمال تناسق معين لو ج م ا ل حجم جد مع ح ج م تناسق في الالوان أ و تناسق في الاشكال ا ل ه ن د س ي ة أ و تناسق في حجام خ ر ق ة معينه ة رغم تكعبل ا ل ح ج م حتى تكون جده تناسق والالبسه و ا ل أ ش ك ا ل أ ي ض ا تشتاز إ ل ى قناته من ا ل ن ا ح ي ة ا ل ف ر د ي ة ومن الناحيه ة الجماعية المجتمع المغرب من يعني غ ر و الجماعيه هم معينة ربين واحتضية ا ن ا ا ح ي ة ل ة فيها وسلوكه و ح و ا ل ه هذا محبوب ومطلوب ن د و و ب م التوافق معه ف ت ج د م ع ل ه تناسق ف ك ل ن كم و ا الخرزيز له تخالف إ ذ ن بحال شيء من ضر ما نركبش توحد الالوان م ت ن ا س ق ه انتم واحد الشاذ هذا يخالفه يخالف النفق العام للجمال و إ ذ ا خالف ذلك فقد خالف باتبع ل ي كل آ ي ا ت ا ل ق ر آ ن التي تقض على هذا المعنى ل ا بني هذا نقود زينتكم عند كل مسجد و ل ك و ن فيها جمال خالف الذوق ما ينبغي ا ل م ؤ م ن ان يخالف الذوق واقبعني ان من الكليات الشرعيه المقصوديه ا ت ك ي من بعض ا ل ض ر ع والحاجيات التشينات أ و ا ل ت ش ي ن ا ت ا ل ت ز ي ن والتجمل صحيح أ ن ه كين ا ل أ ص و ل وكين الفروع ف ت ز ي ن القلبي اصل ولذلك ت ز ي ن ا ش ك لكنهم ل الله ل فرع تابعوا نهى النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام النسب ي ل ا ل إ ن س ا ن الازاره ل م ا بانه كان خلقا في ج ا ه ل ي ة عند العرب يقصد منه التكبر والكبرياء من متر أره متر أو جز فحرم د اقتضي وإنما المنكر الله ذلك ل أنه عبد و د ا ا ل ق ه النبي ك ب ر فحرم ي ة ا ل عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وجعل ما اسفل الكعب من الحجار ف النار ل أ ن ه كان يعلم عليه الصلاة والسلام بمقتضى ع ر عرص الناس أ ن هذا الشكل يدل على مضمون يعني هذا كلام الغر الذي على ا ر ا ر يدل على واحد من معناته ان شردت الانسان تطين ف و هو موقف خ م ع ل عباده والكبرياء ص ف ة و ا ح د ة لله الواحد ا و ح د ما ينبغي أ ن تكون لعبد يسير على ا ل أ ر ض ياكل الطعام و يمشي في الاسواق هذه المعاني التي ينبغي أ ن يلتفت الإنس. ي أ ل ي ه ا ا ل إ ن س ا ن ومن ل ل إ ن س ا ن ي ق ذ ب ا ل ثوب اليد ويتكبر على الناس إذن ماذا ما ا ل و د م ا ذ ا ا ل و ل ن عكس ا ل أ م ر تماما أ خ ذ بالقشور وترك اللبات بل ينبغي أ ن يكون سلوكك الظاهر تعديلا عن سلوكك الباطن ع م ا في قلبك و القلب يفضح صاحب ا ل ع ل ا خل إ ن س ا ن يذوق كل مبغى وخل انسان ي ش ك ر كل مبغى القلب يفضح صاحب ل ع ل ا ج لان القلب لا يستطيع أ ن ي ت ط م ع الذي يتصلعه ويظهر ف يبرد ا ل و ل ق ب إ ذ ا كان فيه خبز مع المدفره اذا كان فيه شر مع المده يؤذي إ ذ ا كان فيه شوك مع المده يشوف فانما يندو هذا يصير الامر نوعا من نفاق الخلطه وهذا من أ ق ب ح و أ ب ش ع صور السلوك ا ل ب ش ر فليس ع ا د ة إ ذ ن ينفر الجمال منزلك من منازل الايمان ومقاما من مقامات إ ح س ا ن وليس عبثا ان ينص الله عليه عز وجل في ا ل ق ر آ ن ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تفرحون ادراك ربيع سير بنا الله عز وجل شوف كل حاول ب كل ما كان ت ع ظ ماذا تغير فيه ماذا تبدل فيه ما فيه شيء جميل وما فيه شيء ا ل قبيح حتى لا تكون قبيحا وحتستطيع أ ن تجمل نفسك وحياتك و أ ب ن ا ء ك و أ س ر ت ك وسلوكك ومحيطك العام ا ل م د ي ن ة ا ل إ س ل ا م ي ة ا ل ح ق ي ق ي ة ما ينبغي أ ن تكون ق ذ ر ة ولا م ر ف ع للقارورات إ ن كان هذا ف ي د ل على أ ن الناس ما عرفوا ا ل إ س ل ا م حقا ولا ذاقوه ذوقا و إ ن م ا أ خ ذ و ا اشكاله وصار تلبه والله عز وجل نبهنا إ ل ى هذا المعنى في شيء بسيط العادات مقامات إلى أعلى العبادات وكان ا ز ي ن ت م مسلك عند كل و النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يتطهر و ي أ م ر بالطهور ويمس من الطيب ويجعل ل ل ج م ع ة ثوبا خاصا وكان أ ط ه ر ما يكون وكان اجمل ما يكون وكان ا و ز ط ما يكون في كلامهما وفي سلوكه حتى مع أ ع د ا ئ ه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام خلقه مع يهود ا ل ن ب ي ن ه كان جميلا حجيما ما نقض أ ه د ا ولا خان أ م ا ن ة و إ ن م ا كان د ا ع ي ة معلما مربيا ميسرا لا معنكا ولا م ت ع ن ك ا ولا لعانا ولا ا ح ا س ا و ص ح ا ن ه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لا يكون المؤمن لعانا مؤمن لا ينبغي أ ن تكون لعانا تذكر ا ل إ ن س ا ن ب ع ف ه من الانسان م م س ل ي ن ه ذ أمر ما ي ب غ ي لمؤمنين ل ل م ي ن يكون ولا بعض الإنسان. نظافه ي ن ن القلب نظافه الثوب نظافه ا ل ب ي ئ ة نظافه الاحوال كل ذلك مطلب شرعي كلي أ ت ي لا يعرفه إ ل ا من خضع لله حقا وصدق ا هذا هذا يقول بديله ف ر ا ه ا البدو ينوو الخضوع لله حينما ترى ذلك ز ه ا ل إ ن س ا ن اعلم أ ن ه قد أ خ ذ ه من باب ا ل ع ب و د ي ة فقد خير رسول الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في الصحيح الثالث بين أ ن يكون ملكا رسولا أ و أ ن يكون عبدا رسولا فاختار أ ن يكون عبدا رسولا اختار ا ل ج م ا ل اختار الجمال عبد جميل اختار الجمال أ ن يكون جميلا أ ن يكون رفيعا عند الله عز وجل و آ ي ة ا ل إ س ر ا ء من س و ر ة ا ل إ س ر ا ء تدل على نصح هذا المعنى وجماله ع ن د م ا قال الله عز وجل سبحان الذي أ س ر ى بعبده ليلا الى المسجد الحرام إ ل ى المسجد الاقصى فقد وصف رسول الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام م ح م د بن عبد الله وصفه بعبده سبحان الذي أ س ر ى بعبده بينما السياق لأن ا ل ع ب و د ي ة هي تواضع خ ر و ع نزول ركوع وسجود بينما السياق هي علو و ر ف ع إ س ر ا ء ثم عروج ومعراج فحينما خضع ارتفع سبحان الذي أ س ر ى بعبده اخضع ترتفع عند الله عز وجل ولذلك قالوا من تواضع لله رفع معنى ف ح ي ح فعلا فباب الجمال <تسجيل> فعلا هو هذا النفس هذا بابه وهذا مدخله ولذلك و ج ب ع ل ى المؤمن أ ن يبحث عنه و أ ن يشذب ويهذب نفسه النفس ب ي ا ل ن ا فيها قم ونفسي ولا تواهق ف أ ل ه ل ه ا فجورها وتقواها وانتخذ التقوى والفجور الله دنيا رانت منهاتا كتيبت بحيث بحجر يقول مقصد ا ل أ غ ص ا ن التي أ غ ص ا ن ا ل ث ق و ى ارعاها ه ا واتهمتها و أ غ ص ا ن الفجور شذبها هذا مقصد وهذبها قطع قطع قطع في واحد من غ ص الحرج ديال البخل غصن ديال الشرق غصن ديال الحسد غصن ديال الكبر قفع قفع ا ل ت ه د ي د والتشذيب وجعله بعض العلماء م ن ز ل ة المنازل الكتابه شديد يطفو النفس ي القوه الرقصان ل ل ا س ت ق و ء هذا جمال فالدخول إ ل ى هذا المعنى هو دخول إ ل ى م ن ز ل ة التهديد و ا ل ت ش د ي د وقد ذكرناه و ص د الله ولذلك البغي ا ل م ؤ م ن ي ن أ ن لا يزال يذكر هذه ا ل آ ي ة ولكم فيها جمال حين تريحون لكم ا تفرع ل اي انعم الله عليكم بذلك فانبغى ووجب ان تطلبوه وتبحثوا عنه فمن لم يعرفه وجب ان يعرفه ويتذوقه لانه من باب تلديه بالادنى على الاعلى من الذوق الحجه الصغيره ف ل و ل ي الذوق الحجه الكبيره وينبغي للمؤمن ان لا يزال يذكر حديث رسول الله عليه الصلاه والسلام ان الله جميل يحب الجمال اللهم اجعلنا من المتجملين لك بعبادتك وبذكرك وبشكرك واجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واغفر لنا اجمعين ا وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم شرين صاحب